وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِذَا اسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِشَّرَابٍ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا